بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أعفى الله عنه. ذكر لك تقسيم الاسم الفعل. فالفعل. ينقسم تقسيما عاما الى ماذا الى عبد الباري الصحيح ومعتل والصحيح ثلاثه سالم ومهموز ومضعف نعم ما هو تعريف السالم تعريف السالم عبد العزيز عبد الرحمن ما سلم من الهمز والتضعيف والمهموز ما ان ذاك ما سلمت وصوله من الهمز والتضعيف والمهموز يا أحمد احمد ما كان احد وصوله ماذا همزه والمضاعف انقسم الى قسمين مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي فمضاعف الثلاثي يا عينه و لامه من جنس واحد ومضاعف الرباعي فاؤه ولامه لامه من جنس وعينه ولامه الثانية من جنس آخر والمعتل المعتل انقسم إلى مشتق المعتل هات المعتل ابدا من الأول إذا كان الاعتلال في الأول ماذا يقال له مثال مثل وعاد ويسر الاعتلال في الاول يقال له مثال وفي الوسط في العين الاعتلال في الفاء يقال له مثال وفي العين يقال له اجوف وفي اللام ناقص وفي اللام يقال له ناقص فاذا المثال ما كانت فاؤه حرف عله اما الواو او الياء والناق والاجوف ما كانت عينه حرف عله اما الواو او الياء والناقص ما كانت لامه حرف عله اما الواو او الياء وهناك قسم رابع ينتج من مجموع الاجوف مع الناقص او المثال مع الناقص وهو اللفيف وهو ماذا اللفيف وينقسم الى قسمين يا خالد مفروق إذا فرق الحرف الصحيح بين حرفي العلة كانت حروف العلة في الفاء واللام ومقرون إذا اقترنا حرف العلة كان حرف العلة في العين واللام طيب نكمل قال ثانيا الاسم وهو كذلك يمكن تقسيمه إلى صحيح ومعتل بنحو من التقسيم السالف في الفعل كما في شد العرف ولكن ليس على ذلك التقسيم كبير عمل يعني إذا لم يكن للتقسيم كبير فائدة كبير عمل ما تحتاج إليه لماذا يقسم أهل, أهل العلم الأنواع العامة لأجل التمييز والاستفادة أما إذا كان مجرد تقسيم من غير عمل ولا فائدة فهو ذهاب ماذا يكون من ذهاب الوقت في شيء غيره أو لا منه وإنما قسموه تقسيما آخر أنفع لأن الأول ليس له فيه كبير نفع تمهيدا لبعض الدروس تمهيدا لبعض الأبواب لبعض الأبواب من أبواب الصرف وإنما كررت كلمة الدروس لأن عنوان الكتاب كان فتح الودود الودود اللطيف نعم بجمع وترتيب أهم دروس التصريف وكنت في طبعه الأولى كنا نقول الدرس الأول الدرس الثاني طيب قال تمهيدا لبعض الدروس فقالوا الاسم على خمسة أنواع أحدها الصحيح وهو ما ليس واحدا مما يأتي نحو رجل وامرأة الثاني المنزل منزلة الصحيح وهو ما كان آخره او واوا ساكنا ما قبلهما نحو ضبي ودلو أو نحو ضبي ودلو الثالث المعتل المنقوص وهو ما كان آخره ياءً لازمة مكسورا ما قبلها نحو الغازي والقاضي والمستدعي الرابع المقصور وهو ما كان آخره ألفًا لازمة نحو الفتى الخامس الممدود وهو ما كان آخره همزةً مسبقةً بألف زائدة نحو كساء وحمراء وأحوج ما تكون لهذا التقسيم عند تثنية الأسماء أو جمعها وسياتي إن شاء الله تعالى أنا انتبه الان لهذا الدرس تقسيم الاسم ينقسم الى خمسه الى صحيح ولاحظ ان هذه الخمسه الاقسام الخمسه الانواع باعتبار الاخر في الفعل لما كنا نقسم الفعل قسمناه الى مثال واجوف وناقص فاعتبرنا النظر في فاء الفعل وفي عين الفعل وفي لام الفعل فقسمناه بهذه الاعتبارات في الاسم لا تحتاج إلى النظر في الأول ولا إلى النظر في العين لا في الفاء ولا في العين إنما النظر كله متوجه إلى الأخير متوجه إلى آخر الاسم لأن هذا التقسيم فعلوه ليستفيدوا منه ركز العلماء فعلوه ليستفيدوا منه في اي باب في باب التثنية في باب الجمع المذكر السالم في باب الجمع المؤنث السالم في باب النسب طيب طيب التثنية ما هو تعرف المثنى؟ ما دل على على هذا بزيادة ماذا يكون ماذا المكان ونون في هذا المكان الذي يكون وجمع المذكر السالم بزيادة واو المكان أو يكون هذا في آخره وجمع هذا السالم الذي يكون هذا في الذي والنسب هذا ياء مشددة على الآخر المكان إن كان هذا التقسيم يخدم هذه الأربعة الدروس، هذا يخدم هذه الأربعة الدروس، هذه الأربعة الدروس الزوائد التي تزاد فيها هي في الآخر، فالتغييرات التي تحصل للاسم في, في هذه الدروس الاربعه تغييرات في الآخر، فالتقسيم للاسم. تقسيم باعتبار آخره لأن هذه الزوائد لا تؤثر على الوسط ولا تؤثر على الأول لبعدها إنما تؤثر على الأخير فينقسم الاسم إلى صحيح صحيح آخره حرف صحيح غير همزه ولا, م... ولا حرف إلا حرف صحيح مثل رجل امرأة حرف صحيح الثاني قال المنزل منزله الصحيح ما هو المنزل منزله الصحيح اخر ما كان اخره واو او يا ساكن ما قبلهما ساكن ما قبلهما الاعراب في الفتى تقديري او ظاهر في الاعراب لو رجعنا الى النحو تقديري والاعراب في القاضي في حال الرفع والجر تقديري طيب لان قبل اخرها الف او يا والاعراب في يدعو المرفوع تقديري واو او يا او ألف قبلها حركه مجانسه لها لكن إذا كان آخر الاسم يا قبلها ساكن ضبي أو كان آخر الاسم ماذا أو كان آخر الاسم واو قبلها ماذا ساكن واو قبلها ساكن إذا كان كذلك فإن الإعراب يظهر والثقل يذهب يذهب الثقل بسبب السكون الذي قبل الياء والذي قبل, اليا قبل, اليا قبل الواو فتقول ضبيا ضبيا ضبين دلون دلون دلوين بسبب السكون الذي قبل الواو او قبل الياء ذهب الثقل طيب اذا ضبي الاعراب فيه ظاهر او تقديري ظاهر ألحق بالصحيح أو ألحق بالمعتل بالصحيح كذلك في باب الصرف في باب الصرف كما تقول رجل رجلان ما تغير شيئا تقول دلو دلوان ما تغير شيئا وكما تقول زيد زيدان تقول ضبي ضبيان تعامله معاملة الصحيح فقوله المنزل منزلة الصحيح معناه وإن كان في آخره حرف علة إلا أنه عند المعاملة يعامل معاملة ما كان آخره حرفا صحيحا لسكون ما قبل حرف العلة ما قبل حرف العلة الياء في ضبي ساكن دلو ساكن الباء في ضبي واللام في دلو ساكنه فيعامل معاملة الصحيح وينزل منزلة الصحيح واضح ما معنى المنزل منزلة الصحيح ما كان آخره يا وا ساكن ما قبلهما نحو ضبي ودلو يكون ماذا يكون منزل منزلة الصحيح الثالث المعتل المنقوص المعتل المنقوص وهو ما كان اخره ياء لازمه مكسورا ما قبلها قوله لازمه اخرج الياء في الاسماء السته والجار ذي القربى ذي اخرها ياء أم لا ذي اخرها ياء هكذا يدرس اخرها ياء لكن هل هذه الياء لازمه او متغيره متغيره في حال الرفع ترجع ذو في حال النصب ذا اذا ليست لازمه المنقوص ما كان اخره ياء لازمه مكسورا ما قبلها مكسورا ما قبلها قال نحو الغازي والقاضي نحو الغازي والقاضي الثاء الرابع والمستدعي القاضي. الغازي والقاضي والمستدعي الرابع المقصور وهو ما كان آخره الفا لازمة نحو الفتاة لماذا قال في الياء ألفاً ياء لازمة مكسورا ما قبلها وقال في الألف ما كان آخره الفا لازمة لم يقل مفتوحا ما قبلها عمر لأن الألف ما قبلها يكون دائما مفتوحا فلا نحتاج أن ننبه لو نبهنا عليه لكان من باب تحصيل الحاصل أما الياء قبلها قد يأتي كسرة قبلها قد يأتي فتحة فلذلك ننص فنقول جاء لازمة مكسورا ما قبلها وقد يكون ما قبلها ساكنا وقد يكون ما قبلها ماذا ساكنا الخامس الممدود وهو ما كان اخره همزه مسبوقه بألف زائده همزه مسبوقه بألف زائده نحو كساء وحمراء همزه قبلها الف زائده هذا واضح ممدود ممدود همزه قبلها الف زائده فهو من قسم الممدود الالف في كساء زائده وفي حمراء زائده قال واحوج ما تكون لهذا التقسيم عند تثنية الأسماء أو جمعها ترجع اللفظة إلى اصولها كساء كما قلنا كساء على أصله ماذا من كساو كساء فالواو هي الهمزة هذه التي انقلبت كسوت والألف زائدة على وزن فعال فبالتصريف وبدرس الزيادة التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ستعرف أن الألف زائدة واصلية بيرجعها إلى وصولها وتصريف الكلمة وبالاشتقاق يقول السائل لماذا في الصرف ذكر الفعل وتق... وتقسيمه قبل الاسم مع أنه في النحو يبدأون بالاسم قبل الفعل الجواب من فعل ذلك من الصرفيين، فوجه ذلك أن التغييرات الأكثر تكون في الأفعال فبدأ بما يكثر فيه التغيير طيب هذا شيء وفي النحو بدأوا بالاسم لشرفه بدأوا بالاسم لشرفه وايضا قد توجد تعليلات أخرى وبعض الصرفيين قد يبدأ فيقسم الاسم ثم يرجع فيقسم الفعل كل له نظرة كل له نظرة والأمر في هذا ليس بالمقلق ليس بالمقلق ما هو امر مقلق بل هو امر اجتهادي من بدا بهذا فيظهر في مقصده ومن بدا في بهذا يظهر مقصده والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك